كلنا في الشرق هم كلنا حقد وغم كلنا بغض وثأر كلنا للنار كم كلنا في الشرق هم كلنا حقد وغم كلنا بغض وثأر <تصفيق> مزق الشرون نفسا حطها دس ونم حطها دس ونم حتى لم تر النور لم تر النور مزق الشرون نفسا حطها دس ونم حطها دس ونم اظلمت حتى لم تر النور لم تر النور يا عم ريح و هذن و سمو قيود ريح و هذن و سمو قيود ريح و هذن كلنا في الشرق هم اناركم كلنا في الشرق هم كلنا حقد وغم كلنا بغض وسائر كلنا لناركم شدها بالخبث قوم خيرهم خالٌ وعم خيرهم خالٌ وعم ما دروا أني أخوهم مسلم يضنيه هم مسلم يضنيه هم شدها بالخبث قوم خيرون خالٌ وعم خيرهم خالٌ وعم ما دروا أني أخوهم مسلم يضنيه هم مسلم يضنيه هم مسلم إسمٌ وهمٌ في الملمات أشم مس نمول اسما في الملمتي اشم مسلم اسما وهمما في الملمتي اشم احرق الدرواب زرع متما ونم ساجدا لنار شبه حقد أصموا أحرقوا البرى بنار زارعوا اليتمى ونموا ساجد اليتم لنار شبه حقد أصموا قطع اليمنى بيمنا وادعوا للحق <تصفيق> أم وادعوا للحق أم ليس بيتا يا صديقي ما تراه وخم ما تراه وخم قاطع اليمنى بيمنا وادعوا للحق أم وادعوا للحق أم ليس بيتا يا صديقي ما تراه وخم ما تراه تحم قلب بنايته تهاوت واشتكت نارا تحم قلب بنايته تهاوت واشتكت نارا تحم قلب بنايته تهاوت واشتكت تحم واصغر الطير تبكي نوع تفشر جمو Vázevalo الطير tebe ki, vrou atvešťalu džemu, vrou atvešťalu džemu, vrou atvešťalu džemu, vrou atvešťalu umā atfascharu